انه كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعودا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمدلناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد الآخِرَةَ يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ أَلَمْ يَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَيَّنَ مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي كيه اطول ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتنا لهم عذابا النيما ويد لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في علبه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا سيدا نل اهتدى فانما يهتدي لنفسه ولو ضل ففشقوا فيها فحق عليها القول فدم مرناها تنيرا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففشقوا فيها ففشقوا في جَلَّ نَ لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ نَجْعَلُ لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُّمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءٍ ربك وما كان عاقا ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الاخره أكثر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 كريم واخف ظل لهما جنا حد من الرحمه ورب ارحمهما ورب ارحمهما كما رب ياني صغيرا رب ارحمهما كما رب ياني صغيرا رب ارحمهما كما رب ياني صغيرا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 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا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 كَيَأْبِسُ طَوْرَ الأَسْفَرِ مَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم ما اياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولن تقتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان من ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغا شده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم مزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغا شده ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض لن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما اوثاه اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله الهه لصرفت القاف في جهنم ملموم من مدحورا فاصفا كل ربكم بالبلين واتخذ من الملائكه يَأْتِي إِلَٰهًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا ۗ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا ۗ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذن إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّو كَانَ معه آلية ீரா ரொம்பா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 ان تنى يفتروا وفي اذانيهم طرا واذا ذكرت ربك في القران وحده والو على الباره النفورا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوا اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسهورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا الاهات ان اعظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يذكر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا ذو الذي فطركم اولا الله فسينغضون اليك رؤوسهم يقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده تَظُنُّونَ إِلَّا بِاسْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَلَا أَرْسَلَ لَكُم عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ۞ وَادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۞ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ بِتَغُنَّ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ كان محذورا وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه قال اليوم القيامه يوم عذبوها على بن شديد فِي الْكِتَابِ مَسْطُورَةٌ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرسِلَ بِالآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا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 يَسْجُدُونَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَلَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ الهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ مَجْزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مُّقْرِمٌ مُسْتَعِذُ بِإِذْنِ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْرِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي وَجَعَلَ لَكُمُ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ ۖ رَتْبًا مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُم رَّحِيمًا ﴿20﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُم مِّنَ الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَلَن تَنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ مَّكِيلًا أَمَن لَّن تَنْتُمْ أَن يُعِيدَكُم فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيَّ لَا ذِى جَانٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَلَن يُؤْتِيَ كِتَابَهُ إِلَّا بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَرَوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ يا اعنا فهو في الاخره اعماء واضل سبيلا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا اذا لاقناك ضعف الحياه وضعف الملات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وانك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 أَكَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ طَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا ب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 صَبِيرا نَصِيرا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَاءَ وَبُكْمًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيَاءَ وَبُكْمًا وَصَمَّا لأواهم جهنمم كلما خبت زدناهم سعيرا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 قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابد الظالمون الا كفورا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 سَمَاءٌ مَسْكُورَةٌ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصِوَائِلٍ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 كوَاتِجِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَضْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَا مُخْتًا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ قال يسجل ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمسرونا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وادعوا الله وادعوا الرحمن اي